boek 2 57 57 57 by die dokter by die dokter ek het afspraak by die dokter عندي موعد مع الطبيب, عندي موعد مع الطبيب. <تصفيق> الموعد عندي في الساعة 10 الموعد في الساعه 10 wat ما اسم ما اسم حضرتك أسبف الفااحقام تفضل إجلس في غرفة النتظار تفضل الأجلس في غرفة النتظار الدكتتر اسات الطبيب سيأتي حالا الطبيب سيأتي حالا واراي فيسيكر تأملك الصحي مع أي شركة تأمينك الصحي مع أي شرك إد <تصفيق> بماذا قدر أن أخدمك بماذا أقدر أن أخدمكخ هل تشعر <تصفيق> بلم؟ هل تشعر بألم؟, هل تشعر بألم؟ Waar is dit الموضع الذي يؤلم؟ اين الموضع الذي يؤلم؟ Ek het altyd rugpyn. دائما بالالم في الظهر. اشعر دائما بالم في الظهر. Ek het gereeld عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات اكيد سومس في البطن اشعر احيانا بألم في البطن من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك، اكشف النصف العلوي من جسمك. ليه اسبليف ابدي اونشك طافل. من فضلك، تمدد على السرير. من فضلك، تمدد على السرير. ايبلدرك <تصفيق> اسراخ. ضغط الدم تمام. Druk el-dem, Tamam. Ek sal u 'n inspuiting gee. Gee jou 'n naald, injectie. Gee jou 'n naald. Ek sal u tablette gee. Gee jou pil. Gee Ek sal u 'n voorskrif gee vir die apteek. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية أعطيتك وصفة طبية للصيدلية